بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه أما بعد حرب الفجار لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغت سنه عشرين سنة حضر حرب الفجار وهي حرب كانت بين كنانة ومعها كريش وبين قيس قبيلة قيس عرفنا أن كوليشا هم من كنانة هم بطن من كنانة وبين قبيلة قيس وسبب هذه الحرب باختصار أولا سميت حرب الفجار لأنها كان فيها الحجور وفيها الضم فهمنا ولأنه حدث فيها قتال في البلد الحرام حدث القتال هناك هذه الحرب جاء في سببها أنه كان للنعمان بن المنذر ملك العرب بالحيرة تجارة يرسلها كل عام إلى سوق عقاب فهمنا؟ النعمان بن المنذر ملك من ملوك العرب كان في العراق فهمنا؟ هو ملك على قومه وكانت له تجارة يرسلها إلى سوق عقاب سوق عقاب في مكة في موسم الحج له تجارة للملك هو يرسلها إلى هذا السوق لطباعة له وكان يرسلها في أمان رجل ذي منعة وشرف في قومه ليجيزها كان يرسلها في أمان رجل في أمان رجل ذي منعة المنعة هو ممنوع في قومه لا أحد يخالف أمره وشرف في قومه ليجيزها ليجيزها يعني ليمر بها النعمان بن المنزل له تجارة يرسلها إلى ماذا؟ إلى مكة في كل سنة النعمان ابن المنزل ملك في ماذا؟ في بلده ملك في العراق ولكنه ليس ملكا في مكة وليس ملكا في المدينة وليس ملكا على هؤلاء فعندما تخرج تجارة النعمان من مكانها هي الآن تجارة تمشي في الطريق الله أعلم يخرج عليها المجرمون واللصوص يسرقونها ممكن فكان من عادة القوم في ذلك الزمان أنهم يتفقون مع بعض رجال الذين هم أبناء القبائل التي في الطريق يحفظون التجارة فإذا مرت التجارة في هذا المكان يخرج كلان يقول هذه التجارة في مسؤوليتي وانا أجيزها أنا اوامنها فقومه لا يسرقونها لا يقولون شيئا احتراما له ومقابل ذلك هو ياخذ مالا من صاحب التجارة يقول انا احفظ لك تجارتك حتى تمر في هذا الموضع فيدفع له وهكذا ف النعمان بن المنذر جلس يوما وعنده رجل اسمه البراد بن فيص الكناني وكان فاتكا فاتكا قاتلا خليعا خليعا يعني ليس له ليس عنده تعظيم لشيء فهم لا يحترم أحدا كان فاتكا خليعا خلعه قومه لكثرة شجر حتى إن قومه بانفسهم طردوه من بينهم قالوا لا تبقى معنا لكثرة شرنا هنا هذا البارد بن قيس من كنانة تمام وكان هناك رجل ثاني اسمه عروة ابن عتبة الرحالة فقال من قال النعمان من يجيز لي تجارتي هذه حتى يبلغها عقاب فقال البراد أنا أجيزها على بني كنانة فيما النعمان الآن يقول من يحفظ لي تجارتي إلى أن تصل إلى السوق البراد من بني كنانة فقال البراد أنا مسؤول عن قومي أنا أجيزها على قومي على بني كنانة حتى تمر من هنا وتمر ببني كنانة أنا مسؤول فقال له النعمان لا أنا أريد من يجيزها على كل العرب لا أريد من يجيزها على كنانة ثم أبحث عن من يجيزها على قيس ثم أبحث أنا أريد من يحفظ تجارة من العراق إلى إلى عقاب كاملة قال إنما أريد من يجيزها على الناس كلهم فقال عروة وكان جالسا علوى من من؟ علوى هذا البجاز ابن قيس الكناني وعلوى من قبيلة أخرى فقال علوى أبيت اللعن يعني أبيت اللعن يعني رفضت اللعن اللعن هو هو السور الكلامي أو هو الطجر وكان هذا يقولونه تعظيما للمخاطب يعني أبيت اللعن يعني أنت شخص أعلى من هذا لا يلعنك أحد لا يسبك أحد فقال له أيها الملك أبيت اللعب أكلب خليع يجيزها لك يا أيها الملك أتقبل أن كلبا مثل هذا خليعا من قومه وهو البجار يجيزها لك أنت تقبل بمثل هذا أن يكون حافظ تجارتك واحد من المجرمين الذين طردهم اهله أنا أجيزها لك يعني لا تقبل منه أنا الذي أجيزها على أهل الشيح والقيصوم فهمنا الشيح اسم نبات والقيصوم أيضا اسم نبات يعني أنا أجيزها على كل أرض نبت فيها الشيح أو القيصوم أو غير ذلك من أهل نجز وتهامة فهمنا أنا أجيزها لك من البداية إلى النهاية في كل مكان فهمنا هذا من الذي يقول هذا فنظر إليه البجراض وقال يا علوه تجيزها على كنانة أنت تريد أن تمر على كنانة على قبيلتنا هكذا وتضم نفسك يعني شيئا تجيزها على كنانة يا علوه قال علوه نعم وأجيزها على الناس كلهم. أنا مسؤول عن التجارة من العراق إلى أن تصل إلى مكة سأجيزها على كنانة وعلى كل الناس فأسرها البراض في نفسه فسكت البراض لأنهم أمام, من أمام الملك فسكت البراض ولكن حبسها في نفسه وتربص له وانتظر له في الخارج بعدما خرج من عند الملك انتظره في مكانه حتى إذا خرج بالتجارة قتله غدرا حتى إذا, خرج حتى اذا خرج بهذه التجاره عروة لكي يكون مسؤولا عنها قام اليه البياض وقتله غدرا قتله غدرا يعني قتله من الخلف يعني لم يقتله مواجهه بل انتظر حتى يمر فضربه ضربه فقتله نقول قتله غدرا سيدنا ثم خرج مسرعا البرلاد الآن يعرف ماذا فعل هو يعرف جريمته وهو مجرم وكان قومه قد طردوه أصلا لسبب شره فلما فعل البرلاد هذا خرج ثم أرسل رسالة إلى قومه هو الى كنانا يا بني كنانا انتبهوا إنني قتلت عروة من إنني قتلت عروة القيسي وإن بني قيس إن قا... قوم قيس لن يسقطوا فانتبهوا لأنهم الآن سيقاتلون فالبناض سبب مشكلة سبب مشكلة بين القبيلتين فهمنا وأنسل إلى قومه ينبههم قال انتبهوا سيأتيكم قيس بالقتال فهمنا ويحذرهم قيسا قوم علوان اما قيس فلم تلبث بعد ان بلغها القبل فلم بعد أن أنهمت لتدرك ثأرها لما وصل الخبر إلى, قيس، إلى قبيلة قيس قامت لتدرك الثأر الثأر هو القصاص لابد من أخذ الحق فقامت حتى أدركوا كريشا وكنانة بنخلة وصلت قيس إلى مكان اسمه نخلة وكانت كنانة هناك وكريشا كانت تساعد كنانة فاقتتلوا حدث قتال في هذا المكان ولما اشتد البأس لما ازداد القتال وحميت قيس أصبح القتال حارا وحميت يعني أصبحت ساخنة قيس احتمت قريش بحرمها لما اشتد الأمر واشتد القتال في وادي نخلة بدأت قريش وكنانة ترجعان إلى الخلف ودخلتا الحرم دخلت حرم مكة لأن قايسا لم تقاتل في الحرم، وهم يعرفون هذا بيت الله وهذا البيت الحرام لا قتال فيه، فاحتموا بالحرم فدخلوه، فهمنا؟ احتموا عصمت نعم؟ يحتموا احتمى عصمت حفظت نعم؟ أخذت الحماية لنفسها في الحرم، وكان فيهم كان في قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إن قيسا قالوا لخصومهم قالت قيس إنا لا نترك دمع الوحد نحن لن نترك دمما دمع الوحد فموعدنا عقاض العام المقبل سنأتي في السنة القادمة في سوق عقاض عقاض هو ليس في داخل المدينة هو على حدودها سنأتيكم في عقاض في السنة القادمة وسنقاتل ونفقا ثانيا وانصرفت قيس الى بلادهم يحجض بعضهم بعضا يشجع بعضهم بعضا على القتال فلما حال الحول لما مرت سنة جمعت قيس جموعها قيس تجمع جيشها مرة ثانية وكانت معها ثقيف قبيلة ثقيف هم الطائف وسيأتينا بإذن الله تعالى فتح النبي صلى الله عليه وسلم للطائف كانت معها ثقيفة وغيرها وجمعت قريش جموعها وبدأت قريش تجمع جموعها من كنانة والأحابيش وهم حلفاء قريش حلفاء يعني هم معهم هم متفقون معهم على المساعدة وكان رئيس بني هاشم هو الزبيل بن عبد المطلب الزبيل ابن عبد المطلب هو عم النبي صلى الله عليه وسلم ومعه اخوته ابو طالب وحمزه والعباس كان هذا رئيسا على قومه على بني هاشم ليس على كل قريش عرفنا ان قريشا اقسام فكان على بني هاشم الزبير وعم النبي صلى الله عليه وسلم ابن عبد المطلب ومعه اخوته معه ابو طالب وحمزه والعباس ومعه ابن اخيه النبي صلى الله عليه وسلم وكان على بني اميه بني أمية هم من كليش أيضا. حجب بن أمية حجب بن أمية هو أبوه هو والد أبي صفيان ابن حرب هذا أبوه وكانت لحرب بن أمية كانت له القيادة العامة كان هو أمير كليش كاملة يعني هو أمير على قومه بني أمية وعلى كل ولا وعلى كل كليش لمكانه في كليش شرفا وسنا لأنه كان كبير السن وله مكان كبير بينهم وهكذا كان على كل بطن من بطون قريش رئيس وهكذا كان على كل قسم من أقسام قريش وجد رئيسه على هذا القسم ثم هناك رئيس عام على كل الجيش ثم تناجز الحرب تناجز يعني بدأوا القتال بدأوا القتال فكان يوماً من أشد أيام العرب هولاً كان يوماً شديداً من أشد أيام العربي شدة وقوةً ولما فيه من حرمات مكة حدث فيه استحلال لحرمة مكة أحياناً حدث القتال في الداخل في داخل مكة التي كانت مقدسة عند العرب لهذا السبب سمي بيوم الفجار باليوم الذي حدث فيه الفجور والفجور هو الظلم ومجاوزة الحد سمى بيوم الفجار وكادت الدائرة تدور على قيس كادت قيس تخسر كادت الدائرة تدور عليهم حتى انهزم بعض قبائلها حتى انهزم بعض قبائل قيس ولكن أدركهم من دعا المتحاربين للصبح ولكن خرج خرج رجل يدعو من يدعو الفريقين الى الصلح ما لا يقوم ان نوقف القتال وان ننظر في الامر ولكن ادركهم من دعى المتحالمين للصلح على ان يحصل قتل الفريقين بجرد ان يحصوا يعني يعضوا ويحسب القتل من الفريقين كم قتل من قريش قتل عشرة كم قتل من قيس قتل خمسة عشر اذا عشرة أمام عشرة وبقيت خمسة لقيس إن فكريش يدفعون لهم دية بدلا من هؤلاء الخمسة اتفقوا على أن يحصوا قتل الفريقين فمن وجد قتله أكثر أخذ دية الزائدة, الزائدة فكانت لقيس زيادة كانت كريش قتلت في قيس أكثر فكانت لقيس زيادة أخذ ديتها من كريشه وتعهد بها حرب بن أمية وكان حرب بن أمية هو المسؤول هو الذي قال سأدفع لكم ورهن لسدادها ولده أبا سفيان طيب في ذلك الوقت حرب بن أمية ماذا فعل قال لهم هذه الديه في مسؤوليتي أنا أدفعها أين الدليل أنت عدونا أنت من كريج نريد تأمينا قال خذوا ولدي طيب قدوا ولدي أبا سفيان حتى أجمع لكم الضيئة وأدفعها لكم ورهن لسدادها ولده أبا سفيان هذه الحرب التي كثيرا ما تشبه حروب العرب انتهى هذا القتال الذي كان قتالا يشبه جدا ما يحدث بين العرب عموما لأن العرب اذا نظرت الى احوالهم وجدت معظم القتال الذي وقع بينهم كان باسباب صغيرة كهذه انتهت هذه الحرب التي كثيرا ما تشبه حروب العرب تبدأها صغيرات الامور هذه حرب بدأها شيء صغير وهو كلمة من من من العروة الى البجراد ثم البجراد قتله ثم حدث ما حدث انتهت هذه الحرب التي كثيرا ما كانت تشبه حروب العرب تبدأها صغيرات الأمور تبدأها أشياء صغيرة حتى ألف الله بين قلوبهم حتى جمع الله بين قلوبهم وأزاح عنهم هذه الطلالات بانتشار نور الإسلام بينهم حتى تهرم الله تعالى ونشر الدين بينهم لم يثبت قتال النبي صلى الله عليه وسلم مع قومه في, هذا في هذه الحرب باسناد صحيح ولكن روى ابن إسحاق أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يساعد اعمامه يناولهم النبي يعني يعطيهم السهام وهم يقاتلون روية هذا ولكن كما قلنا لم يثبت بإسناد صحيح حرف الفضول وعند رجوع من حرب الفجار تداعوا لحلف الفضول تداعوا يعني دعا بعضهم بعضا لحلف حلف هو اجتماع واتفاق بينهم بين جماعة منهم يسمى بماذا؟ بحلف الفضول فتم هذا الحلف في دار عبد الله بن جدعان التيمي هذا الحلف حدث في بيتي في دار عبد الله بن جدعان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا الحلف بعد الإسلام الحلف هو الاتفاق والتعاهد طيبنا وسبب ذلك سبب هذا الحلف او باختصار أن رجلا من زبيد رجل من قبيلة من قبائل العرب جاء بتجارة إلى مكة فاشتراع منه العاص بن وائل أبو عمرو بن العاص. اشتغل منه هذه التجارة وما له في الثمن اعطني مالي يقول غدا يقول بعد غد يقول لا اعطيك شيئا ثم فذهب هذا الرجل الى من ذهب هذا الرجل الى سادة مكة يذهب الى ابي جانب. من اخذ منك يقول اخذ العاص بن وائل العاص بن وائل صاحب ابي جانب. فيقول لا افعل شيئا فيذهب الى ابي سفيان يذهب الى فلان أعطني مالي أخذوا فلان فلم يساعده أحد فذهب هذا الرجل ووقف على جبل الصفا ينادي أين الحقوق لك أين الظلم أنا ظلمت في هذا البلد الحرار وعند ذلك قام بعض الرجال واتفقوا على نصرته وقالوا لا بد أن نأخذ له بحقه طيب واجتمع هذا الفريق في ذلك عبد الله النجدعان واتفقوا على نصرة كل مظلوم إذا وجدوا مظلوما في أي وقت من الأوقات وقفوا معه حتى ينصلوه وحتى يعيدوا لي حقه وتعاهدوا على ذلك وسمي هذا الحلف بحلف الفضول لأنه كان فيهم أكثر من شخص اسمه الفضل في هذا اليوم فسمي بحلف الفضول حلف يعني اجتماع اتحادهم فهمنا؟ ثم ذهبوا إلى العاص بن وائل وتكلموا معه وشددوا عليه حتى رد مال هذا الرجل إليه. فما؟ وكان المتحالفون هذا حدث في ذلك عبد الله بن جدعان التيمين وواحد رؤساء يكونش وكان المتحالفون هم بنو هاشم وبنو المطلب بنو هاشم وبنو المطلب من أبناء عبد مناف. فما؟ وابن أيأس ابنه عبد العزة. وابني زهرة ابن كلاب وابني تيم ابن مرة تحالفوا وتعاقدوا هؤلاء تحالفوا اتفقوا وتعاقدوا عقدوا عقدا بينهم أن لا يجدوا بمكة مظلوما من أهلها أو من غيرهم من سائل الناس إلا قاموا معه حتى ترد إليهم أظلمتهم اتفقوا وتعاهدوا أنهم لا يجدون مظلوما من مكة أو من خارج مكة لا يجدون مظلوما إلا وقفوا معه وساعدوه حتى ماذا حتى ترد إليهم ظلمته وقد حضر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحلف قال وقد حضر هذا الحلف رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أعمامه كان موجودا صلى الله عليه وسلم مع أعمامه وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن شرفه الله بالرسالة بعد أن أصبح نبيا رسولا قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك لقد شهدت مع عمومتي أنا رأيت شهدت شاهدت بنفسي مع عمومتي مع أعمامي حلفا في داية عبد الله بن جدعان أنا حضرت معهم هذا الحلف الذي حدث في بنت عبد الله بن جدعان ما أحب ما أحب أن لي به حمر النعم يعني لو أنهم يعطونني حمر النعم أمام هذا الحلف ما قبل النعم هي الإبل والحمر كانت غالية كانت مشهورة في العراق الإبل الحمراء كانت معروفة في العراق ولم تكن معروفة في مكة فهمنا؟ فمن له جمل أحمر جمل شعر احمر فهذا جمل يعني غالي فكانوا يسمونها بحمر النعم وكانوا يضربون بها المثل هذا الشيء أفضل من حمر النعم يعني يعني إشارة إلى فضله وإلى منزلته لأن حمر النعم عندهم كانت شيئا كبيرا فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنني شهدت هذا الحلف مع أعمامي هذا حلف عظيم مهم جدا لو أنه عرض علي حمر النعم ولا أذهب إليه ما كنت أفضل كنت سأذهب إليه أيضا من فضل هذا الحلف ثم زاد النبي صلى الله عليه وسلم فقال ولو دعيت به في الإسلام لاجبت لا إذا جاء شخص يدعوني إلى حلف مثل هذا يا رسول الله ما رأيك نتفقوا على نصرة المظلوم من أي مكان هو فهمنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو لو دعيت إلى مثل هذا في الإسلام كنت وجب ولو دعيت به في الإسلام لا أجب. فهمنا؟ وذلك لأنه صلى الله عليه وسلم مبعوث بمكارم الأخلاق. سبب ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بعثه الله تعالى بحسن الخلق، إنما بعث ليتم مصالح الأخلاق. معفوظ بالاخلاق الكريمة وهذا من الأخلاق الكريمة هذا الفعل فعل الكرماء الأخلاق بين الناس هذا فعل الكرماء قال صلى الله عليه وسلم بمكان من الأخلاق وهذا منها وقد اقر دين الإسلام كثيرا منها دين الإسلام وافق على كثير منها طعام الطعام كان معروفا في الجاهلية فهم و جاء فوافق عليه بر الوالدين كان معروفا في الجاهلية والإسلام وقرر إن الإحسان إلى المساكين والضعفاء كان موجودا في الجاهلية والإسلام وقرر الإسلام ما جاء ليغير كل ما كان عليه العرب بل جاء لكي يتمم ما كان صالحا جيدا أبقاه الإسلام على حاله وما كان ناقصا فيه قصور فإنه يتممه وهذا يعني هذا خلق من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وقد وقد أقر دين الإسلام كثيرا منها دين الإسلام يوافق ويكلو كثيرا من هذه الأخلاق الطيبة التي كانت موجودة يرشدك إلى هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم ماذا لأتمم أو يقول في الجوارح صالح الأخلاق وبهذا وهو قد دعا بهذا الحلف كثيرون فأنصفوا هناك كثير من الناس طلبوا مساعدة هذا الحلف فأنصفوا يعني أخذوا حقوقهم يعني هذا الحلف كان نافعا في ذلك الزمان فإن كثيرا من الناس وقعوا في مشاكل بينهم وبين بعض أهل مكة فكان هذا الحلف هو الذي يرسلهم وهو الذي يرد إليهم حقوقهم طيب. نقف بإذن الله تعالى عند هذا وأن نتكلم ان شاء الله تعالى في الدرس القادم عن رحلة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الشام مجرة ثانية جزاكم الله خيرا سبحانك الله ومحمدك أشهد واللا إله إلا أن أستغفرك وأتوه إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.